اللهم صلِّ على سيدنا محمد صاحب المافير والمناقب اللهم صلِّ على صاحب الغرائب والعجائب اللهم صلِّ على صاحب الدار والغار اللهم صلِّ على صاحب القصص والأخبار اللهم صلِّ على صاحب العكام والقطار اللهم صلِّ على صاحب طريقة البيطى اللهم صل على صاحب العدل والأمان اللهم صل على صاحب بيعة الرضوان اللهم صل على صاحب البيان والفطرة اللهم صل على صاحب بيعة الشجرة اللهم صل على صاحب الحربة والقربة اللهم صل على صاحب بيعة العقبة Allahümme salli ala sahibin fel… Allahümme salli ala sahibin iptal ve jihad Allahümme salli ala sahibin sujood ve olukûn Allahümme salli ala sahibin kavmin mismûr Ellaümme salli ala sahibin fuvâr Ellaümme salli ala sahibin fe定 Allahümme ala sahibin assagibin auway'd ala ve ala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 Allahümme sallimu sallimu ala seyyidina Muhammedin al amiri bi isti'ni la min rukuneteyn. Allahümme sallimu sallim ala seyyidina Muhammedin al amiri bi islami rukuneteyn. Ve wa sallimu sallimu ala seyyidina Muhammedin nahi alil صلي وسلم لا سيدنا محمد وعلى عليه صلاة تحفظنا بها من كل شين وراين اللهم صلي وسلم لا سيدنا محمد للآمر بالجهاد وصلي وسلم لا سيدنا محمد الناهي عن الفساد وصلي وسلم لا سيدنا محمد وعلى عليه صلاة تقينا بها شر الحجاج اللهم صلي وسلم لا سيدنا الآمر بالقامة والعزاان، وصلّي وسلم على سيدنا محمد الناهي عن تلقي ركبان، وصلّي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعشونا بها مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، الله وصلّي وسلم على سيدنا محمد الأمي بحفظ النقات، وصلّي وسلم على سيدنا محمد الناهي عن الالتفات في الصلاة. Allahümme sallim <Sessizlik> ala seyyidina muhammedi ve ala salatan tüzkinuna biha alal cennat. Allahümme sallim ala seyyidina muhammedi l-amiri bil-hutu'i vel-gusu. Sallim ala seyyidina muhammedi l-nahi an qata'i nesli. Sallim ala seyyidina muhammedi ve ala salatan tü'iduna biha min kulli suin ve zül. sallim ala seyyidina muhammedi وصلي وسلم على سيدنا محمد الناهيا ترك القلوت وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تيسر لنا بها ان في طيبه نموت اللهم صلي افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكيون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذاك اللهم صلني وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أحسن صلاة وأجلها وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمل صلاة او اكملها وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اسبغ صلاة واشملها وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اولى صلاة وأفطلها. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أزكى صلاة وأرفعها، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أعظم صلاة وأنفها، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدفع عن الشياطين ومداخلها، وأتم على أعظم خلق الله. وأطيب صلوات, الله، وأطيب صلوات الله على أطيب خلق الله اللهم صل على أكرم خلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلنا بها من المقبولين على الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما تعلق به علمك القديم من الجائزات والواجبات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا بكل يوم ألف مرة من يوم خلقت من تفصيلا بكل يوم ألف مرة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وزوجه الله. مدرئيتيه عدد ما في علمك صلاة تدوم بدوام ملكك اللهم صل وسلم وبارك مدرئيتي عدد ما في علمك صلاة تدوم بدوام ملكك اللهم مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما حاط به علمك ما تأمل وك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه متداومه من ملك الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ve ودده كما وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله عدد الله الكريم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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد الفضل الله على سيدنا محمد في كلمات Allahumme salli ve salli ala sayidina Muhammedin ala ali sayidina bi adedi keremillah Allahumme salli ala sayidina ala bi ala ala bi ala ala bi Allahumme salli ve selam ala Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammedin bi adedi ramlil qifar Allahumme salli ve selam ala Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammedin bi adedi hubbihi ve mathimar Allahumme salli ve selam ala sayyidina ve ala ali sayyidina Muhammed bi adedi leyli ve nahar Allahumme salli ve selam ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed adedi ma akhliq fi Allahumma salli salli ala sayidina Muhammad wa ala al sayidina Muhammad bi ala wa al bi ala wa al bi ma wa Allahumma salli <Sessizlik> ve sellem ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi salli aleyhi Allahumma salli ve sellem ala Muhammedin ve ala ala ali Muhammedin bi adedi men nisalli aleyhi Allahumma salli ve sellem ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi enfasun mehlukati Allahumma salli ve sellem Muhammedin bi adedin Allahümün sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin bi'adadikuni şeyin ti'dü dünya wal-ahira salavatullahi ta'ala ve melayketihi ve anbiyahi ve arifinihi ve cemii'i khalaiq ala seyyidina Muhammedin seyyidil mursalin ve imamil mutteqin ve qayidil gurri ve ve ve وأهل بيته والأئمة الماتين والمشايخ المتقدمين والشهداء الصالحين وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والعراطين برحمتك يا رحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين اللهم صلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما قام قائم الظهيرة وسل وسلِم على سيدنا محمد وعلى آله ما كتم كاتم سريرة وسل وسلِم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً تنوّر لنا بها البصر والبصيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما حمد كالحامل اللهم صل على محمد وعلى محمد ما ذكرك الداكرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما غفر عن ذكرك كان غافلون اللهم سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما اوسق اللين سواده صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما قاد عن سياده وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من هل السعادة اللهوما وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما ألفت الطيور الأبكار وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما برزت المعاني الأفكار وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من المستغفرين من أسحار اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله ما ظلم الظلم، صلّ على سيدنا محمد وعلى آله ما تفتَّقت عن الأزهار الكما، وصلّ على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُعيدنا بها من شر النمام، اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما دامت الأفلاك. Allahümme sallim ala seyyidina muy palmadi mu'ala anihime sebbahalilemlak wa sallim ala seyyidina muy palmadi mu'ala anihis laatan taşgh wygląda biha bikağamansi vaka Allahümme sallim ala seyyidina muетровi mu'ala anihis salaatan temle一點 lauha bi cihathi wa sallim ala وكفى سدي سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنينني بها نفخه من نفخات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تملا حول الموروده وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تملأ السلام السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُدوني بها كل الكيوت اللهم السلام السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملو نيلا والفراد السلام السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملو خزائن البركات والسلام السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملو المراتب السنيات صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ السرادقات، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الكلمات والجزئيات، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تلأحدهنا بها العنايات، اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ جوانب الطيور. Sallim ve sellim ala seyyidina salaten temlehu al-bahra al-mescura. Sallim ve sellim ala salaten tahfaduna min ala Allahumme salli ala Muhammed min as-semawati wal-arzi wa min al ve sellim ala seyyidina Muhammedin wa ala al anam. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله من الأذهان والافهام صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله من الاذهان والافهام صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ملء القصاطين والخيام صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ملء ملك الملك العلى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه نستوجب بها منه رد السلام اللهم سل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الذين يسعون وجههم سيدنا محمد وعلى اله من كان وما يكون وصل سيدنا محمد تحفظنا من Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin salâten tazinu'l-ârdâ ve semâvâti ve mâ fî ilmik âdede cevâhir-i afrâdi kürâtil âlâmi ve az'âfâ dâlik enneke hamîm-mejîd ve alâ âlihi ve sahbih Allahümme salli ve sellim صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تزين الملك على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعيدنا من النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله زينه العرش المجيد اللهم على سيدنا محمد وعلى اله زينه الكرسي المجيد على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعيدنا من عذابك الشهيد، الله مسلم مسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة البروج الدايرة، مسلم مسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة الكواكب السائرة، مسلم مسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة الأشياء الفاخرة. وصلني وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زينه البخور الذاخر سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تبيض بها وجوهنا في الدنيا والاخره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زينه الظاهر والمكنون وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زينه الطاهر سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدخلها بها في بحر علمك المخدول اللهم صلي على سيدنا محمد النور ذاك الساري سر في آثار الأسما والصفات وعلى آله وصحبه وسلم بقادر عظمة ذلك في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر جلالك الزاهي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر كمالك الباهي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر كلامك الآمري والناهي وصلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر إكرامك الناهي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً تحفظنا بها أنسى كل الله اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر العرش وتنونه وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر الكون وتكونه وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تزيننا بها يتزين به اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر سترك الوافي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر لطفك الباقي وصل سيدنا محمد Allahü Selim Selim Allah siddina Muhammed ve Ala Ali'ı, kadırı manzili etihi ve kadirihi. Selim Selim Allah siddina Muhammed ve Ala Ali'ı, kadırı ma rabhâgete lehûn zikrihi. سيدنا Selim Selim Allah siddina Muhammed ve Ala Ali'ı, salat enjâdına bîha, immen tabiğehûn fi ithrihi. Allahü Selim Selim Allah ve Ala وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ثوابه وأجره وصلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها همّن استقام حاله في سرّه وجهه الله وصلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر معرفته بربه وصلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر علمه في قلبه وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله صلاة تسقينا بها من شراب حبه اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر آياته للظام وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر مجزاته للتمام وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها من أهل الانعام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر دعائه المقبول وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما غطى من الرطاه و السولي وصلى وسلم سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعيدنا بها من شر الاعمىين السيني والبعيب الصولي اللهم ص longo و سيدنا محمد وعلى آله قدر أجر الصابين و سلم و على سيدنا محمد وعلى آله قدر أجر الذاكرين و سلم و على سيدنا محمد وعلى آله وص parasiteًا تجعلنا بها من الشاكرين اللهم ص الل على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما توتي من رط الرحمن صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من ثواب الإيمان، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من الشفقة والحنان، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من لفاعة الشال. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وقِيَ من الدلائل والبروَهان، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وقِيَ من جلِّ قدرٍ في سورة سبحان، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعصِّمنا بها من الهوى والدمى والنفس والشيطان، اللهم Sallim sallim Allah siddina وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل من آيات اللهم صل ما على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أретي من الإنعام والطول وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أретي من نفوذ الأمن بالفعل والقول وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيذنا بها من كل شدة فاهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاتا للسماوات والأرضين عليه واجري يا ربي اتفك الخفي في أمري والمسلمين اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاعقة من نوره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقنونة من ذكره ومذكوره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جامعة بين فرجه وسروره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة منبرة لقبوره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة منبرة لقبوره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة شارحة لمن قوله في مستهره اللهم صل على سيدنا محمد واسلم عليه وعليه جميل بياعي وَعَلٰى أَلِهِمْ وَصَعْبِهِمْ مِنَ الْأَمْنِيَائِهِ بِعَدَتِ النُّورِ وَزُّهُرِهِ اللّٰهُمَّ سَلْوَسَلِّمْ وَعَلٰى سَيْدِنَا مُعَمَّدٍ وَعَلٰى أَلِهِ صَلَاتًا دَائِمَةً بِدَوَامِي كبرياك. Fasallam selimu ala seyyidina Muhammadimu staple alaihi salaten baḥiyyoten bi'î beqai esmaiki wa sallimu ala seyyidina Muhammadimu staple ala salaten tujemydilin bliha أleyna jazîna Ata keer Allahümme sallimu ala seyyidina Muhammadimu staple ala salaten وصلي وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه باقيه ببقاي كمالك وصلي وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها ممن هاما في جمالك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تحيينا صلاه تحيينا بها على سنته صلي وسلم سلم على سيدنا محمد. وعلى آله صلاة توفنا بها على ملته وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسقينا بها من كأس معبته وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحشرنا بها في زمرته وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تتمتعنا بها بالدارين بمجاورته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 قلت به حينته وأنتا وسينته اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ألي، صلاة عبد، رفع بها الرتب الفاخرة، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ألي، صلاة عبد، ينجو بها من مكاره الدنيا والآخرة، اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ألي، صلاة يعلو بها في علين،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 إمشادة ذاته وقربه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسمو لديك وترتفع مصلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تهب لنا بها قرة عين لا الله تنقطع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توفي لنا بها مع آبائنا ومهاتنا صل وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها في آلنا ve ذürriyatina Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salatan akbar وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخفر اللهم السلام على سيدنا محمد وعلى عليه صلاة تعيذنا بها من المغرم والمأثم والسلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيذنا بها من فتنة القبر وعذاب جهنم Allahümme salli ve selim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salata'n tu'yizuna biha min cuhdil bela salli ve selim ala seyyidina ve ala salata'n tu'yizuna min derek اللهم صل وسلم و على سيدنا محمد وعلى تشفي بها مرضانا وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه بها موتانا اللهم صل سيدنا محمد وعلى اله صلاه بها من المهالك وسلم سيدنا محمد بها من مالك صلى وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنصين بها عليك في أقرب الطرق والمسالك الله مسلم وسلم ولا سيدنا وعلى آله صلاة تفتح بها علينا فتح العارفين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توفى بها من المسلمين. Ve sallim ve sallim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Salatan tülahikuna Amin اللهم صل على سيدنا وملنا محمد صلاة تليق بكماله اللهم صل على سيدنا وملنا محمد صلاة تليق بكماله وتكون زيادة في شرفه ويكماله وعلانه وأصحابه وسلم تسليما واجعل اللهم جزاء مؤنفها وقارئها رضاك ورضاه والاكتراع من خمر توعيده وراش في رحيه انقلماه والوصول إلى الله والوصول إلى الله اللهم تقبلها من أنواع القبول واجعل جائزتها وحبته وسحبته وشفاعته في الدنيا ويملده لبرامتك رام الرهيم اللهم إني أسلك حسن الإقبال اللهم إني أسلك حسن الإقبال عليك والإضعاف إليك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاب في طاعتك والمباغبة على إرادتك والمبادرة في حدمتك وحسن الأدم في معاملتك والتسليم إليك يا من له الخير كله أسألك الخير كله أعوذ بك من شر كله فإنك أنت الله الغني الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى صراط من صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير العمر مغفرة تشرع بها صدري وتضع بها من وترفع بها بكري وتيسر بها أمري وتنزه بها فكري وتقتس بها سري وتكشف بها طري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم إني أسألك من خير ما أسألك منه محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر سعادك منه محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم طهير طاهري وباطني وقلبي وروحي وسري من كل خباثة من كل كدورة وظلمة ومن كل مراد مقصود ومطلوب ومحبوب ومعشوق ومن كل شيء سواك عتى عن ملاحظة وجودي, وجودي تطهيرا لا تترك شيئا من هذه المذكورات كما تحب وترضى اللهم اصقني سبعة أبعر من أشرباتي معبتك وعشقك وجذباتك والفناء فيه والبقائبك ومن أنفع التجلياتي وعلاها جل الشهود الصمداني البتري البرقي الذاتي لا أجد بعدها لحظة ولا فرقة ولا إفاقة صلى الله على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومجامع أسراره ومطالع أنواره متحدة الأرواح بالأرواح واستفاغت الأسرار من الأسرار واندرجت الأنوار في الأنوار وسلم تسليما كثيرا والله صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد القائل في الخير ثلاث مئات وستون، فقال أبو بكر في شيء منها قال كلها فيك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لعمر أبني الخطاب لا تنساني يا اختي في تعائك. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedi ve ala al seyyidina Muhammedin il qaili inni la arjuu li ümmeti fi hubbihim li ebi bekri ve umara ma arjuu lahum fi qawli la ilahe illallah Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala al il إن عثمان شبيل إبراهيم وإن الملائكة تستحيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد القائل أهو بكر وزيري يقوم مقامي وعمر ينطق بلساني وأنا من عثمان وعثمان مني كأني بك يا أبا بكر تشفع لأمنا mati Allahu salim salim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin al qaili ali yazham fil al jannati ka subhi li ahli dunya Allahu salim salim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin al qaim al qaim ba'di fil al والذي يقوم بعده في الجنة والثالث والرابع في الجنة في أبي بكر وعمر وثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. الله صلّى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل لله. ك جعلت صلاتك وغفرتك ورضوانك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلاتك وغفرتك ورضوانك عليهم يا علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم. وحشرنا معهم بفضلك وكرمك بجاههم Allahümme salli ve sallim ala seyyidina muhammedin ilqaili Ebu Bekir fil janneti ve Umar fil janneti ve Uthman fil janneti ve Ali fil janneti ve Talhat fil janneti ve Zübeyru fil janneti ve fil أسعد في الجنة وسعيد في الجنة وابع بيت تبن الجراح في الجنة أطوان الله تعالى عليهم الله مصل وسلم على سيدنا محمد وعدي سيدنا محمد النقي لا تسحب أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تسلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وإن لغف فلا تعودوهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسفون أصحابي فلا تسلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل ستطلع عليكم راياتٌ سود من قبل خراسان، فأتوها ولوحب من على السلج فإنه خليفة الله المهدي اللهم صل على سيدنا محمد الذي جمعت كل المكارم فيه ولدي صلاة دائمة متوالية من كيليه لجميع صلاة صليت عليه قدر كل ذرة ما في علمك من العدد في كل طريقة من الآزال إلى الأبد ألا غاية لها ولا متهى ولا حتى ولا أمد ولا وعلى سيدنا آدم وسيدنا نوع وسيدنا إبراهيم الخليل وعلى سيدنا نوسى الكليم وعلى سيدنا عيسى روح الله الأمين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 منتهى العلمين فنبلغ الرضا وزنة العرش مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداة كلماته كذلك وسبحان الدائم القائم سبحان القائم التايم سبحان الحي القيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده Subhanal melikil kutus subhanarabbil meleke ve ruh subhanal ali ila la subhanahu ve taala Subhanallah yaradıma, kâlaqat Subhanallah min ama kâlaqat Subhanallah yaradıma, fil ıardı fil ıardı ve ısma, Subhanallah yaradıma, ça kitabu, Subhanallah min min ama kâlaqat Subhanallah yaradıma, ça kitabu, Subhanallah min ama min ama kâlaqat Subhanallah yaradıma, ça كذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آت به مشهد ذلك ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك والحمد لله مثل ذلك على ذلك والحمد لله مثل ذلك على ذلك اللهم ورضى عن صاحبه في الغار اللهم ورضى عن صاحبه في الغار وعن الفاروق البار وعن بالنورين وعن الحسنين الأحسنين وعن المطحرة البتول أبنيهما الطاهرين وعن سائر أولاد الرسول وعن سيدنا حمزة وعن سيدنا العباسة وعن ترجمان القرآن وعن سيدنا أبو طالب ابن عبد المطلب غريب النبي وبقية العشرة المبشرة بالرطوان وعن الأزواج الطاهرات مهات المؤمنين وعن سائر الصعابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعن الأربعة الأئمة المجتهدين متابعيهم إحسان متابعيهم إحسان وعن الأربعة الأئمة المجتهدين متابعيهم إحسان إلى يوم الدين وعمهدي العبادي وعمهدي العبادي ومن مهدي, العباد مهدي العباد البلاد من الله لنا زمانه وقرب آواله من يملون عرضا قسطا وعدلا فأهلا به وسهلا اللهم جعلنا من تابعيه حقيقة ومن ساركه طريقة وعن مزرائه وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعن قتب هذا الوقت والإمامين وعن قد بهذا الوقت والإمامين والأمناء والأبتاد والأفراد والنقبائي والنجبائي والنقبائي سيما أصحاب النومة وسائر العباد والزحاد وعن الشايخنا ووالدينا وأقربائنا وإقواننا والمسلمين في كل وقت وهو حين اللهم من أسألك واتصل إليك ما تشفع عندك بهؤلاء الكفاف الأربع الكرام ما بأهل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما في فخام وأحفادهم العظام وأحفاده العظام وببقية العشرة البررة المبشرة وبسائر الأصحاب والأحباب والأولياء والأئمة الأنجاب والمنتهمين لعزيز الجناب أن تجعل مصنفها ممن سعد على ميراج القبول وتمتع بأنواء سرول القصول اللهم اجعل جزاه منك قربه ومنه الشفاعة في جميع من أعبه اللهم لاقني من الطاهر وحققني بحسبه العلي الباهر اللهم ازقني من جريال توحيده شربة تغيبني عن الكونين وتحفظني من كل شيء ورأيه وكذلك قالها الناظر إليها بعين القبول الساتر لما فيها من الزلل والأسرور والفطول إنك رحيم كريم يا الله يا عليم يا حليم برحمتك أيها أرحم الراعمين يا قوي يا متين يا بر يا الله ya basit, ya vedud, ya mecid, ya faal, lima yurid Cudu alayna ve amilna bi ahliyetike İnneke ahlu taqwa ve ahlul mağfira Velhamdülillahi, hamdal arifin, hamdal zâkirin, hamdal şâkirin, hamdal mustalimine Lillahi Rabbil alemin Allahümme inni as'aluka la'fya ve la'afiyete fi ve ve ظاهرا وباطنا إلهي قد عاقني عن العروج إله حضرات قربك تعوى وجودي فتب علي يا تواب توبة تحفظني من ذلك تقر عيني بشهودي الله منك تعلم فقري وفاقتي وعجزي وعجزي عن القيام بواجب شكرك، فأقبل مادريتي وجعلني لديكك، وجعلني لديك محبوبا لأرائس مجاليك، مخطوبا وفي جميع لهوالمطلوبا، وفي دوابيني خاصة خاصة عن القرب مكتوبا. اللهم يا ذا الفضل الجود ومن ليس لي يفود يا صمد يا ودود يا عقيقتها كل موجود إني أسلك بصاعب لحوض المبرود والمقام المحمود أن تقيده في قلبي بزيت توعيدك إسباء حل عرفاني بل عبوديتي بتكاحل شهودك عيني بصي عين. أصيرتي حتى لا أرى غيرك في كل لمعة دنيابية وأقربية وتكتوني هنل الوراثة تجعلني وتجعلني من كمل أهل الإختصاص لي بمتابعة الشريعة الغرى وتحفظني من الغفلة سرا وجهرا وتقلع من قلبي عوق الرياسة وتجعلني من من بنى على كمال الصدق في العبودية المحضة إساسه وتسييرني سفينة في بحر ذاتك أسبح وتسقيني من خمر توحيدك الذاتي شربة حتى لا أرى قيالا ولا شاباً وحققني بذل كمال العبودية وألبسني خلع كمال الوراثة المحرة المعمدية وأمنع جميع ضائي وحواسي. وقوايا بكمال معبتك ومعبة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أولي الصدق والصفى أهل الكمال والمفاة لا تبقى مني أثرًا إلا وقد امتلأ بحبهم وعلقني بحزبهم يا ودود يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والكلة الصافية والرحمة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة الدرجة العالية وفك وثاقنا من المعصية وريحناننا من النقمة لمواهب المنة وأفض علينا ببحر كرمك وعفك عتى تحرج من الدنيا على السلامة من وبالها واجعلنا عند الموت ناتجين بالشهادة عالمين بها وارؤف رأفة الحبيبة لحبيبه عند الشجايت ونزولها وآلحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها وصلى الله على خاتم الولاية النبوية الإرسالية وآله وصحبه أرباب العناية الإلهية وسلم تسليما والحمد لله أولا الحمد لله آخرة والحمد لله مستغرق المحامد كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعصفنا الله ونعم الوكيل وعصفنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صلي على محمد النبي ve ala al-i Muhammedin ve azvacihi ve zirriyetihi kema salleyte ala İbrahim ve محمد El-Ibrahim ve bârik ala Muhammedinin nebiyin ümmihi ve ala al-i Muhammedin ve azvacihi ve zirriyetihi kema bârekte ala İbrahim ve ala ibrahim fil'alemin inneke amil Elhamdülillahi Rabbil Alem.